بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها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 بشّرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميع. قال رب أن لا يكون لغلام وكانت مرأت عاقرة. وكانت مرأت عاقرة. وقد بلغت من الكبر عتيما. قالك ذلك قال ربك هو عليهين. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ نُطْفَةٍ قَبْلَ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا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 قال كذالك قال ربكي هو علي يهين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مطيا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 وكلّ جعلنا نبياً ووَهَبْنَا لَهُم مِن الرَّحْمَةِ نَّا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدَاقٍ عَلِيَّ وَذَكَرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا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 ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيًا ثُمَّ لَنَنزَعَنَّ مِنْ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 قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أثاثا ورئيا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 وقالوا تخذ الرحمان ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال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 في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عباده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الدّاء فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الدّاء